بسم الله الرحمن الرحيم الف كتاب احكمت ايات ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنا وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَيَنتَوَلُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 الا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَائِسٌ كَفُورٌ ولَئِنَّ أَذَقْنَاهُنَّ مَا أَبَعَدَ ضَرَّا أَمَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ لَا ذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَأَكِ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 إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سوار مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه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 هل يستويان مثلاً فلَا تذكّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بأذي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ إِن ولك ولا أقول للذين تزدرى أعيونكم لئي يأتيهم الله خيرا الله أعلم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعينينا ووحيينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما وكل ما مر عليهم لئم قومه سخر منه قال إن تسخر منا فإن نسخر فإن نسخر منكم كما تسخرون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 وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فَقَالَ فقال ربي إن بني من أهلي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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببيناه وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غنيض وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله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 قريب مجيب إن ربي إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا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 فعقروها فقالا تمتعو في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافلين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم الا بُعْدَ لِسَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ أَبْعَجِلٍ حَنِيث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 قال يا قوم يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل الرشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقئ أي أن يصيبكم أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم. إن أخذه أليم شديد. في ذلك لآية لمن خاف لمن خَافَ عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع الناس وذلك يوم مشهد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 اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد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 نصيبهم غير منقوص ولقد أتينا موسى الكتاب فخط لف فيه كَلِمَةٌ لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب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 فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْرِكُمْ أُلُو بَقِيَةٌ أُلُو بَقِيَةٌ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَئَنَا مِنْهُمْ وَالتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ